بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أَيُّهَا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي اولا قف فسو ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك اكف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 أبراهم لفي نعيم وإن الفجاءة لفي جحيم يصلونها يوم وما أدرك ما يوم الدين ثم ما waar maandruk ma ja modin, لفضيله الدكتور شيء.